فإن نائف كن وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ وقالوا أساطير فَهِيَ اكتتبها فهي بُكْرَةً عليه بكرة وأصيلا الَّذِي أنزله الذي يعلم السر فِي السَّمَاوَاتِ في السماوات كَانَ إنه كان وَقَالُوا مَا وقالوا الرَّسُولِ لهذا الرسول الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 تبارك الذي إنشاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتذرنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وسفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قرني نذع هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة وادع ثبورا كثيرة قل أذلك خير أم جنة الخلد التي المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أظللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى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 أولئك شر مكانا وأظل سبينا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا إلى القوم إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ظَلَمْنَا لَهُ أَمْثَالًا وَكُلًّا تَبَرْنَا تَدْمِيرًا أت وعلى القرية التي أمطرت مطر أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلله زوار هذا الذي بعث الله رسولا إن كذا لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أظل سبينال أرأيت من اتخذ إلله هو وهو فأن عليه وكيلان أم تحسب أن أكثرهم يس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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فما أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برز خم وحجر محجورات وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسلا وسحرا وكان ربك قديرات ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرات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 مهانا إلا من تبوا ومن وعمل عملا صالحا.